للسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغة فيها عين جارية فيها سرر مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء